بعض الآخر. نعم. نعم. وفي المعدود من الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان إحداهما لا يصح لذلك والثانية يصح لأن التفاوت يسير ويمكن ضبط بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله يقول وفي المعدود الأشياء المعدودة مثلا مثل الجوز والبيض والبطيخ والرمان ونحوها فيها روايتان إحداهما يصح السلم فيها لأنه ممكن ضبطها بالصفات بالحجم أو بالوزن وتنضبط صفته فصح السلام فيها الروايه الاخرى قال يتعذر ضبط الصفه في العدد الكبير فلا يصح السلام فيها وكما تقدم ما امكن ضبطه بالصفات صح السلام فيه وما لا يمكن لا يصح السلم فيه كذلك مثل الرؤوس يعني أسلم في رؤوس كل يوم يسلمه ثلاثه رؤوس مثلا شات أو بقرة أو بعيد يقول تتفاوت الرؤوس كبر وصغر لكن إذا أمكن ضبطها بالوزن صح ذلك وفيها من الخلاف مثل ما تقدم أنه يجوز إذا أمكن ضبط صفاته ولا يجوز خشية أن يكون هناك تفاوت كبير مثيرا للخلاف والنزاع بين الطرفين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هل تتوقف صحة الطواف على اداء الركعتين بعده لا لا يتوقف صحة الطواف على صلاة الركعتين بعده فالطواف صحيح وان لم يصلي الركعتين لان صلاة الركعتين سنة فإذا أتى بها فحسن ولو لم يأت بها فطوافه صحيح وسواء أتى بسنة الطواف في المسجد الحرام خلف المقام أو في أي مكان من المسجد أو في بيته أو في الطريق إن كان مسافرا فقد ورد أن عمر من الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت طواف الوداع وخرج مسافرا من مكة وصلى سنة الطواف بذي طواء يعني بعد ما تعدى مكة يقول رجل أدى عمره في رمضان ثم خرج لجدة ومكث فيها بعض الوقت ثم عاد لمكة بنية الحج ولكنه دخل مكه دون أن يكون محرم ماذا يفعل حتى يكون حجه صحيحا ما دام أن دخوله مكة بإحرام وأدى عمره ثم خرج لحاجة في جدة ثم عاد من جدة إلى مكة بدون إحرام فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليه شيء لأن جدة قريبة من مكة فهما خرج بعيدا وإنما خرج لحاجة وعاد، فلا بأس عليه إن شاء الله يحرم من مكة ولا شيء عليه بخلاف من جاء من اهل جدة جاء من اهل جدة يريد الحج ودخل مكة بدون احرام نقول لا هذا له ميقات ميقاته من اهله فيلزم ان يحرم من جدة ما احرم نقول له عد الى جده واحرم منها ما استطاع ان يعود يحرم من مكة ويكون عليه هدي لأنه تجاوز ميقاته بدون إحرام أما الأول فهو قد أحرم حينما دخل مكة دخل مكة محرما وخرج لحاجه فخروجه للحاجة وعودته بدون إحرام لا يؤثر عليه إن شاء الله يقول أتيت بعمرة من المدينة في في اليوم الثالث من شوال لخالي ومن ثم ذهبت إلى جدة ورجعت إلى مكة ونويت الإقامة فيها بعد ثلاثة أيام تقريبا إلى الحج فهل أنا متمتع أو مفرد ما دمت دخلت مكة في شوال محرما بالعمرة فأنت متمتع وخروجك إلى جدة لا ينقض تمتعك فأنت على تمتعك وأنت متمتع إذا حجدت وسواء كانت العمره لك أو لغيرك والحج لك أو لغيرك فأنت متمتع عليك هدي التمتع إن استطعته فإن لم تستطعه فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت إن شاء الله يقول السائل هدي التمتع متى يذبح وهل يجوز قبل يوم النحر علما بأن هناك مكتب لفروع شركة الراجح يأخذون المبلغ للوضحية هل يجزئ يقول إنهم يأخذون المبلغ ويذبحونه يذبحون الهدي قبل يوم النحر وأقول ذبح هدي التمتع يجب ان يكون في يوم النحر يوم العيد او ثلاثه ايام بعده فقط لا يتقدم ولا يتاخر فلا يجزي ان تقدم ولا يجزي ان تاخر لانه محدد وقت ذبح الاضحيه والهدي اما هدي الجبران فهو يذبح متى ما وجد سببه فإذا علمت مثلا أن هذا المكتب الذي يستلم منك قيمة الهدي يذبح الهدي قبل يوم العيد فلا يجوز لك أن تعطيهم المبلغ وإن كانوا لا يذبحونه إلا يوم العيد فلك أن توكلهم في هذا وعليك ان تتاكد لان الظاهر فيهم والله اعلم انهم يميزون لأن عليهم مراقبون فهم يميزون بين من بين هدي التمتع والقران والاضحيه وبين هدي الجبران هدي الجبران يصح ان يذبحوه متى ما سلموا القيمه لأن ليس له وقت محدد أما هدي التمتع وهدي القران والأضحية هذه محددة بأربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده وعليك أن تتأكد من هذا يقول هل يجوز للمحرم ان يغطي وجهه ورأسه عندما ينام للضرورة علما بانه اذا لم يغطي وجه رأسه لا يأتيه النوم لا يجوز للمحرم ان يتعمد تغطية الرأس من الرجال ولا للمرأة ان تغطي الوجه إلا عند الرجال الأجانب فتغطيه وأما حال خلوها عن الرجال الأجانب فلا تغطي وجهها والرجل لا يغطي رأسه وإذا احتاج إلى تغطية الرأس وغطاه متعمدا فعليه فدية ذلك إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاته اما اذا غطى رأسه او المرأة غطت وجهها حال النوم لا يدريان بذلك فلا يؤثر هذا عليهما يعني استيقظ الرجل فاذا هو قد غطى رأسه فهذا معذور فيه او استيقظت المرأة فاذا هي قد غطت وجهها وهي محرمة فهذا يعذر فيه لكن يتعمد الرجل تغطيه الراس وتعمد المراه تغطيه الوجه من غير ان يكون حولها رجال اجانب اذا تعمد ذلك فعليهما الفديه ففرق بين ان يتعمد المرء او لا يتعمد الشيء نسي وأحرم عليه السروال نسيان او جهل يظن ان السروال ما يخلع في الاحرام هذا لا فدية فيه تعمد لبس السروال هذا عليه فدية ذلك غطى رأسه بالرداء ناسي الرداء على كتفي رفعه ووضعه على رأسه نسيانا او غطاه جهلا لا شيء عليه اذا تعمد تغطية رأسه عمدا بدون جهل ولا نسيان فعليه فدية ذلك ومثل هذا من اراد النوم حينما يتهيأ للنوم لا يغطي رأسه لكن لما استيقظ وجد انه قد غطى رأسه حال نومه فلا شيء عليه في هذا والحمد لله يقول شخص لا يطمئن قلبه ان يدفع المبلغ الى الجهة المختصة لاخذه ويريد ان يشرف على ذبح وضحيته فكيف تتم عملية الإشراف على الذبح يتم والحمد لله بسهولة يذهب إلى جهة المجزر المجزر التي مكان الذبح ويشتري هديه ويذبحه ويسلمه للفقراء مثلا أو يأخذ منه ما يريد ويسلم الباقي للفقراء وهذا أفضل ما يكون أن يكون يباشر المرء ذلك ويتأكد من هذا ويعتني به لان بعض الناس يجهل ربما ذهب الى المجزره واشترى وذبح لكن يذبح ويرميه ثم لا ياخذه احد لان الفقير يجده مرمي ما ياخذه فاذا ذبحه المرء وتولى ذبحه وأشرف على سلخه ثم أخذ منه ما يريد وعطى الباقي للفقير يفرح به ويستفيد منه يأكله أو يبيعه بخلاف ما إذا وجده مرمي فهذا يدفن في مكانه ويذهب خساره فلا ينبغي للإنسان أن يفرط بهذا وبالقيمة بل عليه أن يعتني بنسكه وهذا نسك ومن شعائر الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين بدنه وأعطى عليا وكله يذبح ما بقي ينحر ما بقي من الإبل وقد أهدى مئة من الإبل ثم أمر عليه الصلاة والسلام الجزار بسلخها وتهيئتها للفقراء واخذ من كل بدنه بضعه يعني قطعه ولو يسير من اللحم واباح للفقراء ومن اراد ان ياخذ ياكل وطبخت هذه القطع الصغيره في مجموعه في انى واكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها فكانه اكل من جميع البدن التي ذبحها صلى الله عليه وسلم وهي مئة ليعطي للأمة صلوات الله وسلامه عليه الاعتناء بالهدي وشعائر الله جل وعلا وتعظيم حرمات الله ما يقول اذبحه وارمه يذبحه ويرميه وربما يدفنه الشيول وهو يراه هذا ما ينبغي ولا يليق بل المسلم يعظم هديه ونسكه ويعتني به يأكل منه ويتصدق وينظفه ويجعله مقبولا عند كل أحد ما يكون يذبحه ويرميه ويقول من بغاه ياخذه لا هذا ما يليق والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا صورة من العناية والاهتمام اولا هو ذبح عليه الصلاة والسلام وذبح كم؟ الواحد منا يعجز يذبح واحدة أو اثنتين هو نحر عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين بدنة بعد رمي الجمرة عليه الصلاة والسلام ووكل من يسلخها ثم أمر أن يؤخذ من كل بدنه بضعة يعني قطعة لحم ولو يسيره وجمعت هذه القطع وطبخت في قدر فأكل منها الرسول عليه الصلاة والسلام وما أكل من المئة ما أكل من المئة القطعة أكل منها ما أكل من كل قطعة وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام فكأنه أكل من كل واحدة من هديه المئة عليه الصلاة والسلام وأباح للمسلمين أن يأخذوا من هذا فهم يرون النبي يأخذ منها ويأكل منها يسرهم أن يتسابقوا فيأخذوا منها ويستفيدوا فيعتني المسلم بهديه وهذا الذي يقول ما تطمئن نفسي إلا أن أتولى هذا طيب وحسن ويشكر عليه لأنه من اهتمامه بشعائر الله فالمسلم يهتم ولا يقول أنا مشغول مشغول بماذا هذا نسك وأنت جئت لهذا هذا شغلك والاعتناء بالوقت وصرفه في تعظيم شعائر الله فيه خير كثير أولا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من صرف من مزدنفه إلا بعدما أسفر جدا يعني قبل طلوع الشمس بيسير ثم وصل إلى ميناء وهو على الإبل عليه الصلاة والسلام وصل إلى ميناء ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات. ثم توجه إلى المنحر، وقد جمعت مئة بدنة له عليه الصلاة والسلام أهداها للبيت، فنحر بيده الشريفة ثلاث وستين بدنة، ووكل عليا في نحر الباقي. سبع وثلاثين نحر علي رضي الله عنه ثم أمر بها فسلخت عليه الصلاة والسلام ثم أخذ من كل واحدة من هذه البدن المئة بضعة ثم طبخت وأكل منها وشرب من مرقها ثم ذهب إلى مكة وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام طواف الافاضه واختلف هل صلى الظهر في مكة او عاد وصلى الظهر في منى هذه الاعمال الجليلة التي عملها صلى الله عليه وسلم يوم العيد يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تنزع النقاب في طوافها وفي الصلاة ايضا نزع النقاب والغطى على الوجه من المرأة اذا لم يكن حولها رجال اجانب نعم اما اذا كان حولها رجال اجانب فيجب ان تغطي وجهها وجميع بدنها لان المراه كلها عوره امام الرجال الاجانب وفي الصلاه عوره الا الوجه يعني اذا صلت في دارها او في مكان بعيد عن الرجال الاجانب فتصلي فتغطي اذا صلت في دارها او في مكان بعيد عن الرجال الاجانب فلا تغطي الوجه وتغطي بقيه الجسم جسم المرأة كله عورة الا الوجه في الصلاة وخارج الصلاة عند الرجال الاجانب كله عورة حكما احرى من الميقات لاجل العمره وبقي لابسا للسروال من اجل وضع النقود فيه وطاف وسعى وقصر وهو لابس للسروال هذا الرجل مثل ما تقدم قريبا اذا كان قصد لبس السروال لا جهل ولا نسيان وانما من اجل النفقه التي وضعها فيه هذا يلزمه فديه يلزمه فديه لبس المخيط وهي اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شات هو بالخيار بالخيار بين هذه الثلاثه اما اذا لبس السروال ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه في هذا تقول السائلة انا امرأة كبيرة حضرت إلى المملكة يوم الثامن عشر من رمضان للزيارة وأبديت أكثر من عمره خلال هذه الفترة وذهبت إلى المدينة اخيرا ولكي أحرم وأقوم بأداء عمره عند العودة فهل علي هدي آخر؟ إذا كانت عمرتها في اشهر الحج المتكررة فتعتبر متمتعة والمتمتع عليها هذه التمتع ثم ذهابها إلى المدينة ومجيئها بدون إحرام إن كانت جاءت من المدينة إلى مكة ويتنوي الحج فما يصح مجيئها بدون إحرام يجب عليها أن تحرم من الميقات او تعود اليه وتحرم من او يكون عليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون احرام لان من ذهب الى المدينه يختلف عمن ذهب الى جده من ذهب الى جده قلنا ياتي ولا حرج عليه لان جده قريبه من مكه ومثلا ذهابه الى جده يشبه ذهاب الرعاه لراعي الابن مع النبي صلى الله عليه وسلم اما ذهابه الى المدينه فهو سفر وتجاوز الميقات وتجاوز مده السفر فعليه حينئذ ان يحرم من المدينه ميقات اهل المدينه ولا ولا شيء عليه سوى هدي التمتع وإن لم يحرم قلنا يرجع ويحرم من المدينه لمجيئه الى مكه وإن إلا ان كان مجيئه من المدينه بغير قصد الحج وانما جاء لمكه من اجل ان يسافر منها الى بلده مثلا فعدل عن السفر ثم عزم على الاحرام فيحرم من مكه يقول ما رايكم في رجل اعطاني مبلغ مائه وست وعشرين ريالا على ان يقرا له بها القران في الحرم وقد قمت بقراءه القران بنفسي في الحرم هل قراءتي مجزئه الاستئجار على قراءه القران ما يجوز لان المراه إذا استعجر لقراءة القرآن قرأ لأجل هذه العجرة وإذا قرأ لهذه العجرة ما له أجر ولا له ثواب يهديه ولا يهدى شيء وهذا يختلف عن الاستئجار لتقرئة الأولاد أو لتعليم الأولاد او كبارا او صغارا هذا يختلف الاستئجار لتعليم الاولاد هذا يصح ويصح للمرء ان ياخذ الاجره على هذا لانه يقول انا اشتغل واكسب قوت فاذا استاجر لتعليم الاولاد يقول انا بحبس نفسي معهم في البيت او في المسجد او في كذا لاجل اعلمهم فنقول لك ان تاخذ الاجره بخلاف القراءه لاجل الثواب فانت قرات لاجل هذا المبلغ مالك ثواب تهديه ولا يجد صاحبك الذي اعطاك الدراهم ثوابا يهديه فلا يجوز مثل هذا وحتى من جاءك وقال اريد ان اعطيك مبلغ لتقرا القران لابي او لامي ما يجوز لك ان تاخذه لانه استاجرك على شيء لا يصح الاستئجار عليه بخلاف ما لو اعطاك مثلا مبلغ وقال اريد منك ان تحج عن ابي او عن امي فلا باس لانك ستفرغ نفسك هذه الفتره وتحج وقد تكون لك رغبه في الحج لكن ما عندك نفقه فاذا تيسر من يعينك فتشارك المسلمين في نسكهم وتحرص على هذا وتستعين بهذه النفقه يقول ما الفرق بين رمل ورقص وهل يستعمل اللفظ رمل في معنى الرقص هنا لا يا اخي هناك فرق كبير الرقص له صفه خاصه والرمل هذا له صفه خاصه والرمل نسك